انبارك لمعنتي جمعات معلتي 3 جماد الاول شحن 430 شعه هجريه كمون 10 شت فبراير كل شحن 10 شومنت مرادي ذا كتاب الأصول الثلاثه جمير نازلنا دارغا خن ودعون قريبنا الحمد لله ورب سبحانه وتعالى ما فتن طيرنا ازا كتاب زياره سرسته مسرته تبل نايه شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وشرح قبر الله جل له الشيخ ابن عسيمين رحمه الله تعالى باركه سمته تطولنا درنا مالتيو بزعبه هجراز ملكت حدث انتدى دينه كمال ذيك الكونو رب زي فولت قال له دينو ندا ضيعه كوف كبل يبل بل انما خصدد الله ان دينو خبر صلى الله عليه وسلم كمان مكه خيره فكدي فما تهزبلت عدي مكه ابز الدنيا زي كم مكه تبلت نمكة نمنتاي توحد دعوه مسغورو زخلوا صر في وردت تسكمه اتقى سجدومس بلول وحاف ابسجدون كل الرسول صلى الله عليه وسلم وحاف دربيلو كفار قرش اذن اسرعيو رب سبحانه وتعالى لرسول صلى الله عليه وسلم صحابان هجروا الرومان بغمز الدما هاجيروم اتدليل الدما تتقي سونير هجمه قاتصلت خاليت دليل وخط قران بتحريون حديث كنت اغسلناه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وقوله تعالى يا عباد الذين امنوا ان ارضي واسعه فايايا فاعبدون كمون رب سبحانه وتعالى ابسوره العنكبوت ايات قصري سسن حمشنتاي بلناللو يا عباد الذين امنوا صوعيت هذه نمنصه علو نتو مؤمنين ونعوت الذين امنوا به لا تنكفار يكون بل انتم مؤمنين تشكون خوف في دنن لدي عزلون عاتم صوح ما له انت ازات وعيت انت ازات ازاز النهر لنا مالتي ان ارضي مريتنا تسطح غفح مريت حيث بوبكم شيء دينكم حظطر اب عدي دينك قطبقي كالكان اكل عد الدكتور كتب تخدم لذلك مهجار يقبالاتي فايا يفعبدون اي بالتوحيد نعيداء التوحيد كلكم تجازوني امريس مريس غف غير يازل هو حزب رب سبحانه وتعالى اي تسببكم اما ذال المغا دينك خط لا توحيد ولا صلاه ولا صيام ولا اي انواع عبادات كتتبغي تغنحركنك تسدد دينك وتتبن مالتي دي قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الايه في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا الإمام البغوي بتفسير ناته انتهي بالرحمه الله والشيخ بن عثيمين تعليق قبل لا اذا كلامنا الشيخ الامام البغوي سبب نزول نزول هذه الايه في المسلمين الذين بمكه لم يهاجروا ناب مسلمين ام مكه ز تسددوا رب سبحانه وتعالى يتاب غيرهم قسيسون ننتهي كوف لكم الله تسددوا جدن ام مكه انا نغزاكاي تبلوني كمكه وصاون رب سبحانه وتعالى مريت جف خب قب نادى المدينة دع تصدلوه هجرة خاصة الهجره نرى فتح مكه مش متى ابدا ساعه تزي كمكه هجره تخلق له مالتي صارت دار الاسلام ناداهم الله باسم الإيمان باش المؤمنين توعوه هاي كفرون لكن وزولو كنت عاكاز غبروا من كبائر الذنوب كوفيلوم زي ما هجروا اذا هجره زي واجب مخانه خبز يرد في لكم بملام الدور سبحانه وتعالى منتىهم دي تسدد ولا خما يقول والدليل على الهجرة من السنة قول صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها الحديث كما سيذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث والحديث صحيح كما هو في صحيح البخاري وكذلك اخرجه ابو داوود والدارمي وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد والنسائي وروه ايضا أحمد والطبراني في الاوسط والصغير من غير حديث ابن السعدي ورجاله ورجال أحمد ثقات <تصفيق> زين تخرج الحديث فتوصل صنعكم مالتي اذا حديث صحيح مخان الرسول صلى الله عليه وسلم تعب لنا لو يا شباب ازيكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا تنقطع الهجرة هجره اي تقارص يا كسب قيام بدينكا تغوجيكا دينكا كتبغايك الكان تسدد لدين كتب حتى تنقطع التوبه قسم توبه تطوتل ولا تنقطع التوبه توبه انت تطويتبنا حتى تطلع الشمس من مغربها صحي بمعرابه كتبرقه سبحان الله عاربه اباغول لا توتس بتا زعره بتا اكندي توتس تزيد ماكبتي علامات الساعه الكبرى كبتن علامات الساعه طلوع الشمس او شروق الشمس من مغ... من مغربها طب بمعراب يتوزع زحف شوفوا كيف بمعراب كيف يتوزع ابزوها كل سب يردؤ توبه قبل كل يغوي لكن توبه شاعته ازي الامام البغوي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى طيب الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعنى ازي الامام البغوي بمعنى دائم سوبر لفظا كمن زي اي رغبكم ابن عثيمين رحمه الله, الله, الله. الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذا إن كان نقله من التفسير اذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الايه بهذا اللفظ بس قال الذي اي تتغسل ام من ماجو التفسير البغوي لكن بمعنى امسوا له الشيخ محمد ابن عبد بن عبد الوهاب مالتيو يبل الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى وذا حديث كتقسصن حكمه وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول يعني تسحي بمثار اوثيا اله مره صلاه نشوا ب ب بمعراق بمعراق توزع هزي ما حاشي عمل الصالح تطويل خالص عبتوا انتي توبه زبل حصي نايتوب رب سبحانه وتعالى خسرها عمل الصالح يبوي لكن حسب عمل الصالح زي قبر الشعبسيحو زي ربي تطويبلها مالتي قال الله تعالى يوما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كذبت في ايمانها خيرا اذا ايه زي ابسوره الانعام قصرخ ديمالتيو 208 حمشتن يعني يوم يأتي بعض آيات ربك زلزله لمن مالتي نصح ايه على ماذا علامات الساعه ملكتنا يوم القيامه زي صحيئه كنت لمده يكونه اكتب واحده خطوه تكون كلها بل ان ما بمعراب توصل سبحان الله عربه سبعه كلها توت بمعراب بدهر رب سبحانه وتعالى نعم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل كل ليسات حتى غفار شعوا امننا انا امننا اي كسبت عملت انت لا خير زي صراحه شعب ازيحم كنسجد كنصوم توحدنا كنحس دبلوا الله بزهاتك تاعتي تاعتي وداتي توباي من اللهم مساء الله السلامه والعافيه بدحرزي مسألة عبايز قلت مسألة الشيخ بن عثيمين يتغسلنا له اذا انت مالكوا نعدي نب... كفر ابعدي كفر نعدي كفر نبعد الاسلام كيدنا نديلنا خن بالكنسدالنا يو بانصابنا يزخني نبعد كفر نبع الكفر كتقايشكني نتاي تحكم طبعا زياره است زياد تقدمت ترستي بزعبه مااشترحي مالات بسح كان ختمت تقاليت ترست دماني ابعد كفر ابعد الامريكا ابعد اوروبا مثلا اذا خونا كفر كيف كان مسوم كتقمة انتي في حكم الشرع الزبل ان شاء الله زين كلتين حجه تقدمي تدرسي اتخاليتون بزعبه مسكوفه كتقمة اب اوروبا يكون أب, اب امريكا انتي في حكم الشرع الزبل الاستاذ الشيخ ابن عثيمين له رحمه الله يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تتممه نذكر هنا حكم السفر الى بلاد الكفر نا بلاد الكفر كنغييش كني نتايتي حكمنا تشري ف نقول السفر الى بلاد الكفار لا يجوز الا بثلاثة شروط بثلاثه شرط طرح خونا اللويله ثلاثه قد مخونات الله نزيعن زمالئ يغش يملس دم ازخاني ضروره اله عند حرقايشو مخا ثلاثه قد مخونات كما قلنا كم اللويل حجن اسمع ينزن ثلاثه شرط زياده الشرط الأول ان يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات اتقدمي يتعلم الغلو والوسط مغنياته شبهات كاثوليكه حكى زمن سلم على الشبهات نعم ناب ديمقراطيه ناب حريه كبلويهم ندين بتصارم حسابات دماني كاثوليكه ندين بتصارم حساباتهم كم طول يوم عارف ابدي ساعات يزي بارك الله فيكم انتا قونا لو مالتو علم زلو سقف هون بلاد الكفر دخجيش اتزجي شو زلو كن بزيحن خمص مالتيو الشيخ بن فسي مين حجي خطه سلم لكن انت شرط الاول ان حزاع المخ دوله علمي زي بالكا اوروبا امريكا بلاد الكفر مخف دين كان ضيع دي اعمال مناتو اتولتوني خاطر شي زار موزلوس من الشارع ثقه واد رايت كلنا طيب بالثاني نتاخذ قاطو مالتي نربم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتحسو مي حكم الاول كان الكفار دارت زيد الله عليه وسلم اب سعات زي كاي في خمالتي قران كان ابن اللي رسول صلى الله صلى عليه وسلم حديث قال ابن مسقه قال وتزار قال زياد مقدم على المخلونادو نزا الجيشنا الشرط الثاني ان يكون عنده دين يمنعه من الشهوات دين دلو له. لو ما خونالو دينه زحفز قدما علم زلويلنا قال دين زلو خونالو ابزواني زي ترفدو من الجيش كانت بس نضروره زي كونسي انت ضروره كمان ابزوان زينتاي بلوخلو مالتي والله نبساهم زكبرك كندي كيدوم ابو خا ما شاء الله تبارك الله دماني انتي قبر له دينوم زحزله ببلخا اذا كن على خطر دم يا ولا على خطر اي كل على خطر دم. يعني هلتي ايمانا ايماني ملائكه دي اليمان يزيد وينقص ورب سبحانه وتعالى فتزيل القدم بعد ثبوتها يعني شتحكي تبلول اجرزي شتحكت بالثقيله ابتدي كان دخلت خولخه تنحرف تخين ابعد اسلام قولنا كمان اللهم سلم سلمنا بلالنا ما قلت في ثاني اخر الزمان فما بانك ابعدي كفار كتك. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يا من القلوب ثبت قلبي ها شباب على دينكم لنرو فايش معنى هل ازسف ازسخيل زلوسي انا ملوق ومولو امانه ملوي اي بو دليني حسن الخاتمه كركبه جناد ما خاتتون كبلخ هل نفسه يا امنا الا حدث علم رب سبحانه وتعالى يبو ابر سيودماني دين نحرالو حتى شيخ البان تايلو متزوج خوانالو يحفظ نفسه يحصن نفسه ويحصن اهله اي زوجته فما بارك سبحان الله العظيم على شفا حفره يعني ابقى دندس بحر حدث كوفله بتخس ويبلعوا كوبو بتطولوا ابلعوا كوبو خفله قبليه بتخس نفسي يتا... ي... يا عم بتعب دندس بحر زله انت اخترت تخس لو يمكن ذا البحر يغثتم ابن علو الله اب قف غبو انت, أنت لا لا لا ليس تصدفني انا نفسيت اماني قبل هاكل ندخيم يزور لا يتقاسال له تيلق تخيلي المخل والله تيشوبها دالموتور الحلال والحرام هابز غاغغيو خايل زي كون فتوى خمس الزراب كالقبر وخايل نسلمنا خمس تصار دبا غبر وخايل ازي تا غزو الفكر غزو الفكر غاتول كان اب عقيده خال. اب منهجك الشبهات حكزهم بس كم سمكان في النهايه ديمقراطيه حقيقيه اي تشدد بييمان بلعوا ب 0 0 ما ايزيتات ندابل كانوا انكار غيره ولعاز بالله فالرسول صلى الله عليه وسلم نتي ب انتخابات بلوا ب 0 0 زبلع زنا برصبع انتي الرسول صلى الله عليه وسلم كل بيمين كلمه بييمان كبل قام قال لا استطيع اي كل قال ما استطعت حريقوا من الله صلى الله عليه وسلم رقيمو رباعه خل كايلو فما رفع يده يعني تا يمه ابا خلى شللكو ين شلل رسول رقيمو قال قال عشان ما منعه الا الكبر تكبر كايزو استريوز النخب الرسول صلى الله عليه وسلم كراقم وخلو كل لا يكون يمان بصدق مبلغ عادل تزقون اي مرقمون جائز ان تزقونهم راكم نديروا ابا اوروبا قاعد يعج يا اخي يا يا صاحب تقولوا صقام بلا ايت بلا بماني خا ختفل زلكا صقامنا الشيطان يتبلونال با حد يسر الله صلى الله عليه وسلم اذيت مع سبحان الله العظيم ازد وشهوات بخلتي دمات فنوي ابا اوروبا كنت اقدمه قدمه دابا قد ما يدرس سبيت رند كان كنتملكم ايتقول لنا باوروبا اتا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا مروا ابناءكم للصلاه لسبع واضربوهم عليها بعشر ابا اوروبا فروضوا هرموسي ثلاث سجد كتب يتخلوا الدخان انتذا تنكف بالكهو طوالي مزيه محزقه الصغاء ضدنا حريه اخا مسلنا سبعات هاي تفلت لنا دسيلوو يسد دسيلوو ايسكد مودين و لا ود دخل يخرج هبلنا بعدنا قنابيه سبز مسبن يخابي صلاتو قديفه سبيت تقاب زغت ملكاي تغل بل انما تخصيصا كتقلي يدي غي غوا فتح يغلى سبيت تفتحك اب اوروبا ابنا ييراسكن نمسعدنا ييراسك فرقه فرقه لحرموتك كنا اسلامنا كايدا يكون زين راي يقول والله نفزهم ز قبر كي. سبحان الله يا اخي صحابه ابو سر الخاتمه خيموت فرحيره ما بانوا كان السقاء سبحان الله العظيم راحنا بسندخ الاول عذب بالله زيتات دارا خمقاد انا خابزي زنوح زلخه نا كوناتنا زمصو كل سبو يزارب على بزوتنا ننا تاع حاجك كرزق دلي فسبحانه وتعالى اذا رزقنا كان تاعجل غيرو ابتا ترزق الله زبالك عبد السلام كتكدا كسبت تموت دماني رزقها كي ودك يا رزقها دمى اي تموتني خا اذا سلسله كنت الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسه نحننا ما تغيرنا طخناتنا بغيرنا نحننا رب سبحانه وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم نحاد حزب سقوله ايقيرون طخناته سقوله حزب ايقير حتى يغير ما بانفسه نحن مستغيرنا تغير ازي جمعت كل جزئ له حدر اب اسباب اعتمادنا نقبر توكل على الله نقبر توحيد هذا الاقو مسرب بطري زمال صامد فيد مالي صبر غير يحلف كابز حاليفو كن الدنيا خبر دي نو شيط ايكونن في قودا اوروبا خيدو يكفي انه على الخطر لومي سلامه رغيبو صباح كن هل هو متاكد اذا وصل الخاتمه متاكد دي خات رغبالي خاضلو لا ابلغك الله علم ربغات ما يصبقولي دوع زكبر مومنت كن تقيت كن اذا خاكونن انذا بضحكات متأخمان مال ثلاثه شرط الاولي شخص نبثيم تقدميتي المخ لو لو كان اتش دماني دين كول لو كبتي شهوات شهوات شبهات وشاوات شاوات شبهات كبله شبهاتنا عقيده زملك اب عقيده خاطكم كف وخايب اب امنه خاطكم كف وخايب اب اكايده قام منهج السلف كتم كف وخايب ولا بد وغنيت قلت انت اربع حنسى بكبله الكفر هو اللي اسلام بحنساك هيدا كان إمان. إمان يزيد مانيفستنا شو بهاد المانير ايو علنا معاصي ترئي بعين خفؤد بشوارع باوروبا اندختك كلها نازين دابولي يوم لبسهم از قبر كان يزبل زبل حتى تضمن بلون لبسهم از قبر كان بارنسخا تي ايمان كاسي مع لخاخه ختمت قبره لنتيما ايمان يزيد وين كندي دم ده الحرف كله اسمنا خانهتم زن حروف ازري نتفساد ازري اسمنا كندي فساد كيمص ازكار خل طيب التاسال سيتي ان يكون محتاجا الى ذلك جيش كله له جيش كم ان زيها اوبريشن زي عمليه خطيره يا ناب اوروبا قد اب قال له دكتور كفلان فلان يقش ويد ما تخصص ابعد نزله مزيده بوزع تخصصات على لاي تمرتي تمهلكم نسلمنا نخطط كمون مثلا دعوه قبر حدثه دعوات تفقد سلمنا الكفر اتيوا دعوانا ختك معاذ بن جبل الرسول صلى الله عليه وسلم نبي لي خمم يا من. من لي خمم لكن عالمين نبسون فرحلان رضي الله عن بارفا زين سلسلت شرط اللو تقدميتي قال 80 دينو زحزخونالو اب شهوات كيودق السادس 8 محتاج تجدد ابعد سلمنا زين لا اب اوروبا الو كم تمرتي كم حكمنا كم عالم تقوينا دعوه اكبر اذا تترق خونالو مالتي فان لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز, لا يجوز السفر الى بلاد الكفر شيخ بن عسيمه استشرت زيته ولا نذا بسعكه تمسكها باوروبا اي تفقدني اي تصيد اي تصيد يا اخ علماء اي تصيد دبلخه زلون الدين كفر اي اهل ملكه والله الدين كفر اي اهل ملكه ترسك خاكن والله كم تاجلت مساكه باعله ختم مساكه اسباب تروح قبر نصعه في ذلك من الفتنة او خوف الفتنة وي الفتنه بالدقيقه وي دمى فتنه يفرح الكاي مهما كان كاذقون سبدماني ايمان ايمان مثل ايمان جبريل وميكائيل كبلايك كملائكه يكون سب كغاغيخ تزن دا فلت والله نبصا همز قبر كايبر كنده ماني ان تفيت المسعه وفي اضاعه المال كم اون جنزب كامطفاينا اوروبا خيتك زين لان الانسان ينفق اموالا كثيره في هذه الاسفار كبيش كله بزح جلزبيز ود اما اذا دعت الحاجه الى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا باس انت الله وحسس ذلك علاج حكم اب اوروبا تي باتي حموزلو نحكمنا زلاعهلي اباع الجرمان بعلى امريكا بعلى اوروبا خيدوزيتا كحكمي خيد او تلقى عمل عند المغسط كورساتو في كودو يونيفرستي كيدو اب تخصصات نايسلمنا غير كبزي تمرتزي كيدو تماهر يمص لكن يلو بشرط زي انس الستينايتروسونيلو رحمه, رحمه الله المشفق على هذه الامه نصيحه يبان له مالتي علم كله والله دين الله والله رب زفرح له مالتي ابشهوات اب حم مغسم عيدك كم ون كنتات اجددوه خيدا له اذا خا جي شو نخمص مالتي كان كنت يلو رحمه الله وأما السفر للسياحه في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبامكانه أن يذهب الى بلاد الاسلاميه اما التوريزم كلنا نفهم ان التوريزم جدا يعني اقمعمطاناي مريت انتي عينات انساسات انستاسات على ود مانتي عينات اتاكلت ازي توريزم نقول يعني تفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى لماذا كرهي دحركوينو ابلاد الاسلام يا ولدي يحافظوا على شعائر الإسلام شعائر الإسلام كانت رفعه اذان مراهي سبحان الله قال يوم اوروبا زغمتوا زلو زغت والله نا مكه مدينه خمسون كله بعمره بحج يستمع قروان ازاز والله سبحان الله عصرت عامه للني اذان كبسي سمرهك حدا اسرع عامه للني والله ذاكبسي سمره معنا عاده غنزا اذان دغاقه من ده ازينو طرن نسمعه كم تام مؤذن ببلدنا لكن اباء اوروبا سيحوم من غمره الى زمزم اباء اوروبا زقمهته مالتي حتتهم والله سبحان الله كم ذا لي اول مره سمع الاخي يسمع اسك صوب ببلدك هذي البلاد نتاعنا نفيقه عمتت اذان ببلاد في ربي وبلادنا الان والحمد لله اصبحت بلادا سياحيه في بعض المناطق فبامكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن اجازته فيها نسعوده مالتو في الشيخ بن حسين زاره بزله عندنا سياحله وتوريزم عندنا حكيه ابهى ابهى الجو معتدل ما يوك وتجوبات فطريه خلقها وانا بعلك يدريب وتفلالي انسسات اذا كله تفكر في مخلوقات الله تقدر تقول انكا ببلاد اسلاميه سلا زله وسي بحر الرأي وغبو تاع تاعيو كما الاقامه تو تقدر اني رب نخزك ماتي اما توريزم كري دليل كان اوروبا مخال اذا لا يجوز مخنياتو البلاد الاسلاميه ولعله واما الاقامه في بلاد الكفار فان خطرها عظيم على دين المسلم اما قمه الكعب اوروبا اذا ز تزغ... زبازه ويدماني دنجيروس نوفلو مالاتي ازيو قد اي زخونه مالتي خطر عبو خطري, عب خطري اذا ما ابدينك ولا دخا الدنيا كتحلفلك بالدنيا والحمد لله اي فقير ينبر الله تدخل حتى افتهم ما يقمته الله في نهايه الدنيا ما خياتيتها تعقلوا زله ماقول لك زين اخيره اذا حس اخيرات راح كي تطفعني تطرح زبل كمون انتي له مالتي واخلاقه وسلوكي اذا خطر زي اب اخلاق طبيعيات ولا الزرار بوغترغلخه كل شيء طبيعي مين ويله نسال الله السلامه العافيه خاطر المال وسلوكي اكايدو معناها تومه هذا المكان انت صدكه بكنكه كاسرنكه فدي الله صلى الله عليه وسلم زبلو يرقق بعضها بعض انت تقول تقدم لي تسم بدكامش كباءات عب مسمسات حتى زياد حنبه وليعذ بالله حج قال لي يوم نساء الله سلام وعافيه شقاره انا نسنت يلوم الجمهور مسعد ما موسيقى يسمع مسعد ما وليعذ بالله اب شهوات وكمان بلتي تعت وتفيت مالتي ازيد مايني كب اوروبا ازمصو مسلمين بعلم نزارو بولزولوي وادابي كموسله سرعه ماتو كنس غكا يرن ووالي زربا خالفو ريتو خهبيو انصار قران حديثن زربا خزارب ولا دين يقولو في النهايه انت خبلك ما لاتي كل한 احداث دين دين يتزحو تا يزي تشدد يزي خمو اندابله خمو انحراف اخري هولاه سبحان وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن اقام هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا اليه كندير الى شخص بن عثيمين بلاد الكفر قمتم ام مال السوم كه اكيدوم يكون خذوا غير مستمل وسخالوا التغير مسونا سبحان الله العظيم ذو كل افكار حزم وزم وصدمانينا بلاد المسلمين اوروبا استقمطه كل جزماني مسكفار كوف ايتبرو ايتكمطوري زلو الرسول صلى الله عليه وسلم دماني حمشت حديث عد علينا لقر الرسول صلى انا نصاي كبحد المسلم تدعى مسكفار اب حقو مريتنا كفار زقمت عند خوينو انا كابو تبرئه نصاي ابن رسول صلى الله عليه الصلاه والسلام تدع نصايحها بخا خا يلمغا بينها خدمه مالتي هلم بالبا وغير كان دخلت فيها زباله سب ولا هذا بالله وما يضرني فانا هدينا كان فيها زباله كان حتى تهدي تغني رب ندخل تصعيبو غير انت يا مالتي نسبتي حقي توضحلو تجلسوا له مالتي انت يا الشيخ بن عسايمين رحمه الله رجعوه فساقا له فاسق يكون تمليس البلاد اسلاميه نفسقت فرح اللقب فسق ترى خاصه لا تدوغيوا استظار الا قران يله بل انما نيفسق والعياذ بالله انت لا خبر خماي سته خوين انت تريفس كل كل جو مناسب ابعد كفاركك تتقوى دمانك تيمان يقدلي زي قدل يكون مع سي عند حتى حنت مع سي خنت سرلك ابي مانك استغفار توبان لحرزي وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الاجان والعذاب بالله قال يوم كان خف خف قدماني مرتد كابسلمنا الله السلام والعافيه ابا رب استغمت ينزل شغلنا زار ابو زياد ابصوا يقولوا شغل النفسيين هاي تزارب قال لهم كفيرو مير مرتد معنات تأس... اسلمنا حيزو يقولوا نا كفر زلاقه سو لا يعز بالله بسلمنا صرح زي كونه يقولوا دين كفير ال دخيب لك دين باهي زي باحنقولهم زخودوا ولدو زلو اوروبا زي حقي ابزبل بالله حتى صاروا الى الجحود المطلق بفوندوك احدات رائعه كعيدو انا ترع بعيني زراق خويا زعن غيبيات تبلونا يلاه ابر خمس تو بدي موي تدي القبر ولا عذاب القبر نعيم القبر اي تبلونا كل الاديان بدفنوا خبزنا كلنا انتي دايره اسخطكم تحاسوا زلخو ابزنا الدنيا تطور تطور الحضاره تكنولوجيا تكنولوجيا حبيب الشعب الناس التكنولوجيا ابزنا حاسب زلخ ترى غيوب سبحان الله بعض الايات والاعاذ بالله ينسقوا فزخ والاعاذ بالله فنوزخ انتاي خواله مالتي كفر والاعاذ بالله والاستهزاء بالدين بدينون كحجه تجمر رسول صلى الله عليه وسلم تحمل شوف كنز بدا استهزاء بالدين بدينك لاجس يجمر واهله بقوم مسلمين السابقين منهم واللاحق النازح حالف نازل دول ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك نفسنا نحبزال للناي شخص نوثي يا فسق خرجت مكايو اذون بولمعس تفوت اذموت أب بخمر مستاي فودو نايه حمق الصراحات اذغ ابعد الاسلام قالوا لكن النسخه تبلت خالد خاله طرف حياؤه ابا أوروبا حاز بعد الثقافيتي كنت ده سلاح كاديا سوي دبيات كادبر يزولوتي حد لنا طيب سلاله نبسنا نحفظه بله الشيخ بن عثيمين رحمه الله وضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك لذلك اذا شرط زئه سلسه نطبق ان يرد مخنياتو ناب صد في خين خيت مغاني هلك زقونه صدفي لدينا هذا هلك زتوت زين سلسه شرطي بارك الله فيكم كل جزاء محفز اولا المذل وخوان الله متى ادمن أب حاجناته ابعقيداناته كيمسو فتنه الشبهات كانتو حكزن السلم زيد ماني غزو الفكر بلونه حسب وق مالتي راح نقول لك يا حصبو حد قال اي بارك الله فيكم دين زلو خون الله زيد ماني منتي ما ك فساد فساد كدح منتي تقوى الله ايمان دينك حفز الله ثالث هاي دماني دو سدودو زلويد ما زكش ودلون ابعن اوروبا نبع الامريكا خصوص بدايك خوانالو تا گداي فسي بودما خملس طرحالو زو كله دمى ندينا حنا حفز مالتيو ربي حفزنا كابزا اخر فتن من اخر الزمان ريوزلنا ربي تحننا رب سبحان وتعالى ثبات اب جننا ربي فتنه يوردلنا كن موت معت دمى ربي حسن خاتمه يابنا اكتفي بهذا القدر هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته